إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين توفاهم الصلاة قالوا إن كنتم قالوا كنا مستطعين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم سُهَادِي وَحِيَّا فَأَنَّى إِقَامَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَا فَهُنَالِكَ مَأْوَاهُمْ جَنَّتُ نَعِيمٍ وَسَاءَتْ مصيرا